ت ك ايات ا ل ق ر آ ن وكتاب مبين هدى وبشر وهم ب ا ل آ خ ر ة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون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 وانك لتلقى ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى قال موسى لاهله إ ن ي انست م ا ر ا ساتيكم م ما بخبر فلما جاءها نودي انبورك من في النار ومن حولها فلما that 誰 و أ د خ ل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في ج ف ي ب ه د ك ت ر محمد ر ا ت ن m、mm、h m n فوبر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داود و س ل ي م ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ع س ل ا م ي ه فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إذا نمله يا ايها النمله ادخلوا مساكنكم لا يعصمنكم